على آله صحبه إجمعي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به باب في القياس كنا وعدناكم أن نبين عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف نقول أنواع العكس ثلاثة عكس المستوي الذي تكلم عنه وعكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. العكس المستوي كما رأينا هو تبديل طرفي القضية جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم والكيف نعم عكس النقيض الموافق تبديل طرفي القضية تبديل طرفي القضية بنقيض يعني كل طرف يبدل بنقيض الاخر كل طرف يبدل بنقيض الاخر مثلا كل انسان حيوان ما كل ما ليس بحيوان لاحظ كل انسان حيوان نبدل طرفي القضية بنقيض الاخر كل طرف بنقيض الاخر كل انسان حيوان نقيض الحيوان ما ليس بحيوان ونقيض الانسان ما ليس بانسان لذلك كيف تنصيح القضيه او العكس كل ما ليس بحيوان لاحظ كل انسان الانسان هو ايش المو... الموضوع والحيوان المحمول عكسنا جعلنا الحيوان موضوع والانسان محمول لكن اتينا بالنقيض كل ما ليس بحيوان هذا نقيض حيوان نعم ليس بإنسان نقيض انسان واضح إذن هذا معنى النقيض نقيض سمي عكس النقيض عكسه عكسنا لكن أتينا بالنقيض وسمي موافقا لأن طرفي العكس متوافق في السلبي أو الإيجاب طرفيه العكس متوافق في السلب كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان كلاهما سل كل ما ليس كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان ولذلك سمي موافقا يعني لأن طرفيه توافقا في السلب واضح إذا هذا عكس النقيض المخالف نبدل طرفي القضية كل منهما بناقيض الآخر لا نبدل طرفي القضية كل منهما بنقيض الآخر العكس المستوي فقط نبدل طرفي القضية مع بقائي مع الكم والكيف يعني سلب او ايجاب هنا بدلنا طرفي القضية كل منهما بنقيض الآخر ليس بالآخر انما بنقيضي وسمي عكس نقيض موافق لأن طرفي العكس متوافقان في السلب متوافقان في السلب أو الإيجاب عكس النقيض المخالف عكس النقيض المخالف نفس, نفس العملية الأولى لكن كل ما هنالك أن الذي كان موضوعا في القضية الاولى يصبح بذاته محمولا في قضية العكس كل انسان حيوان لا شيء مما ليس بحيوان اذا اتينا بنقيض المحمول بنقيض المحمول وجعلناه موضوعا لكن اتينا بنفس الموضوع وجعلناه محمولا كل او لا شيء مما ليس بحيوان او كل ما ليس بحيوان نعم كل ما ليس بحيوان نعم لا حتى تركز معناه لا شيء مما ليس بحيوان لا شيء مما ليس بحيوان بانسان يعني هنا الطرف الأول الطرف الاول اتينا بنقيض الاخر بينما اتينا بالطرف الثاني بنفس الاول نفس الاول الموضوع جعلناه محمولا بنفسه جعلناه محمولا بنفسه بينما المحمول القضية القضيه الاولى اتينا بنقيضه وجعلناه موضوعا بالعكس فلذلك سمي هنا ايش مخالف عكس نقيض مخالف لماذا لان طرفي العكس اختلفا في السلبي والايجاب العكس النقيض الموافق قضية العكسة انتبهوا القضية الاولى نعم هي التي عكسناها العكس النقيض الموافق العكس, العكس طرفان فيه متوافقان في السلب بينما عكس النقيض المخالف القضية العكسية قضية العكس طرفاها مختلفان في السلب والإيجاب كل لا شيء مما ليس بحيوان هذه فيها سلب لا شيء مما ليس بحيوان هذا سلبي ليس كذلك الطرف سلبي بإنسان هنا الطرف إيجاب فاختلف طرفاء قضية العكس في السلب والإجاب ولذلك سمي عكس نقيض مخالف عكس نقيض مخالف إذن يعني خلاصة القول عكس النقيض هو أن نأتي بنقيض الموضوع والمحمول مع العكس العكس المستوي عكسنا طرفي القضية جعلنا الموضوع محمولا والمحمولة موضوع مع بقاء الكمي والكيف عكس النقيض الموافق اتينا بنقيض كل من طرفي القضية اتينا بنقيض كل من طرفي القضية، وعكسنا بينهما جعلنا الموضوع محمولا والمحمول موضوع عكس النقيض المخالف ايضا عكسنا طرفي القضية جعلنا الموضوع محمولا والمحمول موضوعا لكننا اتينا بنقيض المحمول وجعلناه موضوع واتينا بنفس الموضوع وجعلناه محمولا فاختلف طرفاء العكس طرفاء قضية العكس السلبي والايجاب فسمية مخالفه يعني هذه الفكره باختصار حتى ما يبقى في الذهن ثم قال باب في القياس وهذا الذي اعتبره هو المق... الم... من مقاصد التصورات من مقاصد التصورات لأنه قلنا في بدء الكلام المنطق تصو... عفوا مقاصد التصديقات قلنا المنطق عبارة عن تصورات وتصديقات نعم المقصد من ذلك كله حتى في الحقيقة المقصد من المنطق كله هو القياس طبعا غير القياس في الاصول. انما هنا المراد بالقياس الحجة. المراد بالقياس ايش? الحجة. إقامة الحجة على الخصم قال ان القياس من قضايا صورة. اذا عدة قضايا. القياس عبارة عن مجموع قضايا. نعم. وليس بين الافراد. بين المفردات. من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا اخر نعم تأتي بقضية وقضية هاتان القضيتان او ربما اكثر من قضيتين قضيتان فاكثر هاتان القضيتان او هذه القضايا تستلزم قضيه اخرى قضية اخرى لذات هذه القضايا لذات هذه القضايا العالم متغير. وكل متغير حادث العالم متغير قضية وكل متغير حادث قضية أخرى يلزم عن هاتين القضيتين العالم حادث فهذه قضية ثالثة غير القضيتين الاوليين غير القضيتين الأوليين ولكنها لزمات عنهم لزمت عنهم هذا الكلام يلزم عنه هذا الكلام نعم مستلزما بالذات قولا اخر ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتران فمنه ما يدعى بالاقتران يعني قياس اقتراني وقياس استثنائي أو اشتراطي الاقتراني يعني يقترن طرفي الموضوع والمحمول في نتيجة القياس دون أن نأتي بحرف الاستثناء لكن كما سيأتي معنا في القياس الاشتراط او أو الاستثنائي وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية إيش يعني دل على النتيجة بقوة يعني النتيجة متضمنة في المقدمات النتيجة متضمنة في المقدمات معنا وليس بهيئتها العالم متغير لنسى كذلك هذه قضية لها هيئه العالم متغير كل متغير حادث ايضا قضية لها هيئه العالم حادث قضية ثالثة صح؟ هذه هي النتيجة اليسَت هذه النتيجه موجوده في المقدمتين العالم حادث كلمة العالم موجوده في القضية الأولى المقدمه الصغرى وحادث موجوده في القضيه الكبرى لكن هيئه هذه القضية وهي العالم حادث ليست باحدى المقدمتين الهيئه يعني التركيب الهيئة التركيب انما المعنى موجود نعم. قال واختص بالحملية يعني هذا القياس الاقتراني انه هناك موضوع ومحمول فان تريد تركيبه اذا اردت تركيب هذا القياس فركب مقدماته على ما وجب رتب المقدمات كما مر معك انه في موضوع وفي محمول نعم في مقدم وفي تالي اذا كانت القضايا الشرطية نعم ورتب المقدمات مقدمة اولى مقدمة ثانية مقدمة صغرى مقدمة كبرى وانظر صحيحها من فاسد مختبرة لكن دير بالا حين تركب مقدمات القياس قبل ان تضع هذه المقدمات اختبر هذه المقدمات لانك اذا سلمت بالمقدمات فلا بد من ان تسلمها بالنتيجة والقياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فأنت إذا أتيت بمقدمات فاسدة أو سلمت بمقدمات فاسدة لزمتك النتيجة الفاسدة يقول لك قائل يرسل مثلا أفعى فيقول لك هذه أفعى ان سلمت له بذلك يقول لك وكل أفعى تلدغ هذه قضية مسلمة, قضية مسلمة كل أفعى تلدغ فأنت سلمت له بالقضية الأولى هذه أفعى وهذه مقدمة فاسدة لأن الذي رسمه أو الذي قال عنه هذه أفعى ليس بأفعى إنما هي صورة أفعى فأنت سلمت له هذه أفعى قال لك بعد ذلك وكل أفعى تلدغ هذه مسلم بها يقول لك فهذه تلدغ أبعد يدك عنها حتى لا تلدغت فألزمك بهذه النتيجة لماذا لأنك سلمت له بالمقدمات الفاسدة فكان عليك أن تقول له هذه صورة أفعى وليست بأفعى لذلك ماذا قال لك وانظر صحيحها من فاسد مختبرا تختبر هذه المقدمات فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي يعني ما يلزم النتيجه التي تلزم عن المقدمات حسب ايش المقدمات اذا كانت المقدمات صحيحة كانت النتيجه صحيحه اذا كانت المقدمات فاسده كانت النتيجه فاسده وما من المقدمات صغرى فيجب فيجب اندراجها في الكبرى وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى المقدمة نعم التي نعتبرها مقدمة صغرة تندرج في المقدمة الكبرى وذات حد اصغر صغراغما يعني إذا طيب المقدمة الصغرى تندرج في الكبرى ما هي الكبرى وما هي الصغرى يبين لنا وذات حد اصغر صغراغما وذات حد أكبر كبرهما في عندنا بالقياس نعم. الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط الحد الأصغر هو الذي يكون موضوعا في المحمول في, في النتيجة والذي يكون موضوعا في النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث العالم حادث معي. العالم متغير فكلمه العالم جاءت في النهايه إيش؟ العالم حادث فجاءت كلمة العالم محمولا موضوعا جاءت ايش موضوعا في النتيجة موضوعا في النتيجه فما يأتي موضوعا في النتيجه هو الحد الاصغر وما يأتي محمولا في النتيجه هو الحد الأكبر والمتكرر بين المقدمتين هو الحد الاوسط إذن في عندنا ثلاثة حدود في القياس الحد الأصغر الحد الأكبر الحد الأوسط الحد الأصغر يكون في المقدم oils والحد الأكبر يكون في المقدم الكبرى، والحد الأوسط هو المتكرر بينهما واضح؟ ما هو الحد الأصغر؟ هو الذي يأتي موضوعا في النتيجة الحد الأكبر هو الذي يأتي محمولا في النتيجة قال وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبرهما وأصغر فذاك ذن دراجي فذاك ذن يعني الأصغر هو الذي يندرج مع الأكبر ويشكل معه النتيجة ووسط يلغى لدى الانتاج ووسط يلغى لدى الانتاج يعني عند النتيجة يلغى ماذا الوساط اقول هذا شروع في مقاصد التصديقات وهو القياس ومعناه لغة يعني في اصل اللغة ما معنى القياس تقدير شيء على مثال شيء اخر هذا القياس عندك هذا لنفرض انه معروف المقدار معا فتقدر عليه هذا قيسه ايه طلع اصغر منه ها فهذا معنى القياس قست الثوب بالذراع الذراع معروف فبطلو بيقول لك اعطيني ذراع من هذا القماش ماذا يفعل بيمسك الحديده هذه الزراع الخشب كذا وبيأخذ الثوب الخماش بيقدر على أدى بيقصر لك يا ميك فتقديره شيء على مثال شيء آخر على مثال شيء آخر الزراع معروف محدود فيقدر الثوب على هذا يعطيك مثاله يعطيك مثاله أو مثله هذا في أصل اللغة قال واصطلاحا لفظ تركب من قضيتين فاكثر لاحظون اختلف تعريفه عند الاصوليين هناك قال الحاق فرع باصل مثلا اما هنا اختلف قال لفظ تركب من قضيتين فاكثر فلا بد من وجود قضيتين يلزم عنهما لذاتهما يلزم عنهما لذاتهما قول آخر لوجود هاتين المقدمتين لوجود هاتين القضيتين أو أكثر ينتج عندنا قضية ثالثة والأول يعني المؤلف من قضيتين فقط يسمى قياسا بسيطا والثاني المؤلف من أكثر من قضيتين يسمى قياسا مركبا وسيأتي في كلامه يعني في موضع اخر لما بيتكلم عن لواحق القياس بيتكلم عن القياس المركب نعم يعني يتكلم عن لواحق القياس في صفحة 17 قال وسيأتي في كلامه وانه يرجع الى البسيط لانه يعتبر قياسين قياس اول قياس ثاني يرجع الى البسيط مثال الاول القياس البسيط يعني المركب من قضيتين العالم متغير وكل متغير حادث يلزم عنه العالم حادث العالم حادث فهذه نتيجة ومثال الثاني يعني القياس المركب النباش معروف النباش هو الذي ينبوش القبور نعم النباش اخذ للمال خفية اخذ للمال خفية بعد الاكفان خفية بعد ما يدفن الميت بروح اهل الميت بروح الحفار او بنام الحفار بيجي هو وكل اخذ للمال خفيتان سارق صاروا قضيتين وكل سارقين تقطع يده هذه قضية ثالثة يلزم عنه عن هذه القضايا الثلاث النباش تقطع يده لأننا نسقط ايش المتكرر نسقط المتكرر فتكون عندنا النتيجة النباش اخذ للمال خفية وكل اخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده ما الذي تكرر عندنا اخذ للمال خفية اسقطنا سارق ايضا تكرر اسقطنا طلعت النتيجة ما هي النباش تقطع يده انتباهت معي اسقطنا المتكرر اللي هو الحد سمينا عيش الاوسط طلعت النتيجة عندنا المحمول من المقدمة الصغرى والموضوع من المقدمة او من القضية الثالثة من القضية الثالثة تعتبر كبرى النباش تقطع يده واضح المثال في اشياء كثيرة نعم الاحكام الشرعية العملية كل كلمة هذه تعتبر قيدا احتراز من امور اخرى تخرج اشياء ليست من المعرف فقال في التعريف لفظ تركب من قضيتين قال فخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد اللفظ المفرد الالفاظ المفردة لا تشكل قياساً. الأفراد لا الأفراد تشكل قضايا لكن لا تشكل قياسا نعم القضية من ألفاظ مفردة المعين العالم متغير هذه قضية مركبة من العالم مركبة من متغير نعم والقضية الواحدة فالألفاظ المفردة لا تشكل قياسا والقضية الواحدة لا تشكل قياسة. وخرج بالقول الآخر ماذا قال لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر قول آخر خرج بهذا القيد وخرج بالقول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين القول الذي نتج معنا هو أحد المقدمتين يعني مادة وهيئة مادة وهيئة نعم كقولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر وكل ناطق بشر فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر نعم هي احدى المقدمتين قال كل انسان ناطق وكل ناطق بشر فإن النتيجة هي كل انسان بشر إيه بتطلع النتيجة لأنه أسقطنا المتكرر طلع معنا كل انسان بشر إيه كل انسان بشر وكل ناطق بشر نفس المعنى أه؟ نفس المعنى ونفس المضمون فاذا هذه النتيجة هي إحدى المقدمتين فلزم هذا القول نعم لكن, لكن هذا القول هو أحد القولين السابقين هو احد القولين السابقين والقياس ينبغي ان تكون النتيجه قولا اخر غير الاقوال ال التي جاءت في المقدمات نعم قال هي احدى المقدمتين وخرج بقولنا لذاته قال في التعريف يلزم عنهما لذاتهما قول اخر لذات المقدمات السابقه ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين وإنما لأمر آخر كقولنا زيد مساوي لعمر زيد مساو لعمر عمر كريم وزيد كريم فزيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر ماذا تكون النتيجة زيد مساوي لبكر زيد مساوي لبكر قال فالنتيجة وهي زيد مساوي لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين ليست لازمة لذات المقدمتين بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء أنا أقول الآن هذا القلم الابيض مساوي لهذا القلم الاسود ماشي وهذا القلم الاسود مساوي لهذا القلم الفضي اذا القلم الابيض مساوي للقلم الفضي فهل يا ترى كل قلم ابيض مساوي كل قلم فضي ها لا النتيجة ليست لي النتيجة ليست لذات المقدمتين لما قلنا العالم متغير وكل متغير حادث نتج بشكل قصري بشكل لزومي بناء عن هاتين المقدمتين لذات المقدمتين ان العالم متغير ان العالم حادث, أن العالم حادث لكن هنا لما قلنا هذا القلم الابيض مساوي للقلم الاسود والقلم الأسود مساواء للقلم الفضي نتج عندنا أن القلم الأبيض مساوي للقلم الفضي لأننا استعملنا قضية أجنبية ما هي هذه القضية الأجنبية مساوي المساوي مساوي لمساوي مساوي المساوي ها مساوي المساوي مساوي لمساوي المساوي حين يكون هناك حين يكون ايش معنى هذه القضية الأجنبية نعم عندنا شيء يساوي شيئا اخر عندنا شيء يساوي شيئا آخر، وعندنا شيء ثالث يساوي هذا الشيء الثاني فبطبيعة الحال ماذا يكون هذا الشيء الثالث يساوي الشيء الأول لأنه هذا عشر سنتيمتر وهذا عشر سنتيمتر وهذا عشر سنتيمتر فطالما أن هذا عشر سنتيمتر فهو يساوي هذا وطالما أن هذا يساوي هذا إذن هذا يساوي هذا فنحن الآن ما حصلنا على النتيجة تبيه انت, أنت يعني للمثال اللي أنا عم تذكرتك يا لما أنا بقول انه في هذا المثال بالثان بيطلع معي ان القلم الأبيض يساوي القلم الفضي لكن بامثله أخرى ما بتكون هيك النتيجة صح؟ فلو كانت النتيجة ان القلم الفضي يساوي القلم الأبيض كان ينبغي ان يكون كل قلم فضي مساويا لكل قلم أبيض وهذا كلام غير صحيح صح انما في هذه الحالة في هذه الصورة صدف ان الفضي يساوي الاسود وان الاسود يساوي ايش الأبيض بناء على قضية وهي ان المساوي المساوي مساوي المساوي مساوي, مساوي لمساوي نعم مع... طلع... كانت عندنا هذه النتيجه اذا هنا حصلت النتيجه لذات المقدمتين وانما بسبب قضيه اجنبيه عن هذا القياس اجنبيه عن هذا القياس والا فليس كل زيد مساويا لكل بكر تبعت معي فهنا طلعت معنا النتيجه زيد مساوي لبكر كل واحد يا زيد مساوي لبكر لا الكلام غير سليم إنما في هذه الحالة لما قلنا والله زيد تصدق بمئة ألف وبكر تصدق بمئة ألف نعم وعمر تصدق بمئة ألف إذن تساوى هؤلاء الثلاثة قال إذا ك وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول الآخر لان ذات القضيتين القول الآخر يعني ما هو النتيجة القول الآخر يعني نتيجة القياس كقولنا زيد مساور لعمر وعمر مساور لبكر فالنتيجة وهي زيد مساور لبكر ليست لازمة لذات مقدمتين بل بواسطة مقدمة أجنبية إيش معنى أجنبية؟ يعني لا علاقة لها بهذا القياس لا علاقة لها بهذا القياس وهي مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء نعم قال ثم ان القياس ينقسم يعني الى هنا الكلام كله تقريبا عن البيت الاول ها؟ ان القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا اخر نعم قال ثم ان القياس ينقسم الى قسمين اقتراني وشرطي والثاني يعني الشرطي ياتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء الى اخره سوف ياتي, يأتي في فصل مستقل القياس الاستثنائي في صفحه 16 عشر في صفحه سته عشر نعم قال والاول الاول يعني ايش الاقتراني هو ما دل على النتيجة بالقوة ما دل على النتيجة بالقوة ايش معنى بالقوة اي بالمعنى بان تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها ايش مادتها يعني كلمة العالم هذه المادة العالم وجدت في النتيجة حين قلنا العالم حادث أن قلنا العالم متغير وكل متغير حادث فمادة المقدم الأولى العالم وجدت في النتيجة وحادث كمان أيضا هذه الكلمة هذه المادة وجدت أيضا في النتيجة لكن هذه القضية هذا القول الذي كان النتيجة بهيئته يعني بتركيبه العالم حادث لم يوجد لا في المقدم الأولى ولا في المقدمة الثانية س طيب وكان القسم الى قسمين نعم اقتراني وشرطي نعم القسم يقترى ايضا ينقسم لقسمين حبري وشرطي كيف نعرف الاشكال قال عيش اقتراني اي في ذاته القسم الى قسمين حبري وشرطي ايوه مو مش على الشرط كان قسم ذاتي يعني هو يريد ان يقول هو سوف يشير الى الشرطي ان الشرطي تأتي النتيجة موجودة، النتيجة موجودة بمادتها وهيئتها في إحدى المقدمتين. أقصد يعني الشرط هو قسم لقسم لاقتران، لأن الاقتران يقسم والقسم لحمل وشرط. حمل وشرط بمعنى آخر، بمعنى آخر، إنه في عندنا القضايا منها حملية ومنها شرطية، معي؟ ايضا نفس الاقتراني ينقسم الى حملي وشرطي ينقسم الى حملي وشرطي فبذلك وسوف يعلق وماذا قال هنا واختص بالحملية هو قال واختص بالحملية في الشرع يقول لا وايضا يكون في الشرطية فمن حيث ان القياس الاقتراني احيانا يكون من قضايا حملية فهو حملي وما احيانا يكون من قضايا الشرطية يكون أيضا ايش اشتراطي يكون ايش اشتراطي بقي أنه لما كان القياس الاختراني نتيجته غير موجودة بهيئتها غير موجودة بهيئتها في المقدمات السابقة سموه اختراني سموه اختراني يعني الصلاح هذا بينما القياس الاشتراطي القياس الاشتراطي النتيجه موجوده في احدى المقدمتين بمادتها وهيئتها من هذه الناحيه سموه ايش اشتراطي من هذه الناحيه فقط سموه اشتراطي والا من حيث التقسيم كما قلت الاقتران ينقسم الى حمل واشتراطي نظرا الى المقدمات نظرا الى المقدمات المقدمات حملية فهو حملي المقدمات اشتراطيه شرطيه فهو شرطي نعم قال ثم ان القياس ينقسم الى قسمين اقتران وشرط والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء الى اخره والاول هو ما دل على النتيجة بالقوة اي بالمعنى بان تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها كالعالم حادث فيما تقدم انه في المثال الذي تقدم العالم متغير وكل متغير حادث العالم حادث هذه النتيجة موجودة بمادتها في المقدمات لكنها ليست موجودة بهيئتها ما هي هيئتها؟ العالم حادث بهذا التركيب غير موجود وخرج بذلك القياس الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها كقولنا لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه انسان انتبه لو كان هذا انسانا لكان حيوانا واضح لكنه انسان هذه مقدمه اشتراطيه مقدمه شرطيه نعم لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه انسان ينتج فهو حيوان طيب فهو حيوان هذه نفسها موجودة في المقدمة الأولى نعم هذا حيوان لأنه لو كان هذا انسانا لكان حيوانا شو بيطلع منا؟ هو حيوان بيطلع منا هو حيوان اذا النتيجة بمادتها وهيئتها موجودة في المقدمات ولذلك سمي شرطيه قال وهذه النتيجة ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها. قال كذا قالوا. كمان ما عم يشبه كثير هذا الكلام والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر يعني بحسب الظاهر أن هذه النتيجة موجودة بمادتها نعم وهيئتها لأن النتيجة لازم القياس ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم نحن نقول عندنا قضايا يلزم عن هذه القضايا ماذا نتيجة إذا النتيجة عبارة عن أي شيء عن لازم ها؟ النتيجة عبارة عن لازم يعني شيء يلزم عن شيء شيء يلزم عن شيء إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فيلزم عن طلوع الشمس ايش وجود النهار فالنتيجة في القياس هي لازم القضايا السابقة فهو يقول انه بالقياس الشرطي النتيجة موجودة بمادتها وهيئتها في المقدمات معنى ذلك اننا جعلنا النتيجة جزءا من المقدمات جزءا من المقدمات يعني جعلنا النتيجة جزءا من القياس نتيجة القياس جزء من القياس يعني جعلنا اللازم جزء من الملزوم الملزوم ايش معنى ملزوم ملزوم يعني شيء أنت تلتزم تلتزم شيئا فيلزم عنه شيء آخر أنت تقول أنا أكفل, فلانا أنا أكفل فلانا هذا ملزوم يعني أنت تكفلت بما في ذمة فلان من دين فهذا ملزوم نعم فماذا يترتب على ذلك؟ اللازم وهو أن تضمن أن تضمن حين لا يدفع المقفول يعني إذن يعني أضرب المثال للتمييز بين الملزوم وبين اللازم أنت التزمت شيئا فهذا ملزوم يترتب على هذا الشيء شيء آخر فهو لازم هل يكون اللازم جزءا من الملزوم؟ لا لا يكون اللازم جزءا من الملزوم لذلك يعني ما أعجبه هذا الكلام لكن يعني قال من حيث الظاهر من حيث الظاهر يكون كذلك نعم فلذلك يعني ميز بين الاختراني وبين الشرطي قال ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم بل هو مغاير له فافهم يعني انتبه ويترتب ويتركب هذا القياس من الحمليات والشرطيات فهمت انه نفس القياس الاقتراني يتركب من القضايا الحمليه كما يتركب من القضايا الشرطيه واما قول المتن واختص بالحمليه فجري على الغالب يعني غالبا ما يكون القياس الاقتراني ايش من جمل من قضايا حملية ولا يكون من قضايا شرطيا. فإن اردت تركيب القياس الاقتراني فركبه على الوجه المعتبر عندهم شو قال لك في المتن نعم فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب يعني حسب المعتبر عندهم من الاتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب بوصف جامع بين طرفي المطلوب يعني وصف يجمع بين هذين الطرفين العالم متغير قال كالتغير في المثال المتقدم يعني لا بد من ان يكون هناك وصف جامع العالم متغير وكل متغير حادث المطلوب ما هو المطلوب العالم حادث فلا بد من أن تأتي بوصف يجمع بين طرفي النتيجة بالمقدمات لا بد من أن تأتي بالمقدمات بمعنى يجمع بين طرفي النتيجة فأتيت العالم متغير كل متغير حادث فالوصف الذي جمع بين العالم والحادث ما هو التغير نعم فان اردت تركيب القياس الاختراني فركبه نعم من اتيان لوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتغير في المثال المتقدم ومن ترتيب المقدمات ايضا كيف ترتب المقدمات جمع مقدمة اي القضية ما هي المقدمة اي القضية التي جعلت جزء دليل كنا في بطلع الكلام ان القياس هو الدليل عنده القياس هو الدليل مما يتركب هذا القياس من مقدمات ونتيجة فالإذن المقدمة عبارة عن جزء من الدليل أي القضية التي جعلت جزء دليل سميت بذلك لتقدمها على المطلوب أنت حين تريد أن تصل إلى ما تريد ماذا تفعل تأتي بكلام, تأتي بكلام لتصل إلى غرضك في النهاية فبواسطة هذا الكلام الذي أتيت به، نعم وصلت إلى المطلوب، إذا ماذا يسمى الكلام الذي أتيت به مقدمة؟ فإن لم تكن جزء دليل، فلا تسمى مقدمة. إذا لم تكن هذه القضية جزءا من الدليل، لا تسمى مقدمة لأنها لا تصلك إلى المطلوب. الكلام الذي أتيت به إذا لم يكن جزءا من الدليل. لا يوصلك الى المطلوب ولذلك لا يسمى مقدمة بان تقدم كيف ترتب لاحظ ان هذا كلام اعتراضها قال من الاتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتغير في المثال المتقدم ومن ترتيب المقدمات بان تقدم لاحظ معي وهذا الكلام الذي اتى به شرح به المقدم وعلل كلامه كلام معترض. بأن تقدم المقدمة الصغرى على الكبرى ومن تمييز الصحيح من الفاسد يعني هذا العمل المطلوب منك لترتيب القياس قبل كل شيء تأتي بمعنى جامع ترتب هذه المقدمات تأتي بالصغرى اولا وبالكبرى ثانيا ثم تختبر هذه المقدمات ها؟ مثل ما قال لك إيش وانظر صحيحها من فاسدين مختبرة مثل ما حكينا ومن تمييز الصحيح من الفاسد لأن النتيجة لازم النتيجة تلزم عن المقدمات واللازم بحسب ملزومه اللازم بحسب ملزومه إن صحيحا فصحيح يعني إن كان الملزوم صحيحا فاللازم صحيح وإن فاسدان إن كان الملزوم فاسدان فلازم فاسد فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحة وإلا ففاسدة تكون النتيجة إيش فاسدة مثل المثال الذي ذكرناه ها؟ المقال هذه افعى نعم أو صوره مثلا فرس يقول لك هذا فرس وكل فرس له صهيل فهذا له صهيل مقدمان هناك مقدمه فاسده ترتب عنها ماذا نتيجه فاسده ومن اندراج هذه كلها يتكلم عن اي شيء كيف تركب القياس كيف تركب القياس ومن اندراج المقدمه الصغرى في الكبرى والمراد بالمقدمة الصغرى المشتمله على الحد الاصغر الصغرى هي التي تشتمل على ماذا على الحد الاصغر نعم قال ومن المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد اصغر صغراهما التي تجتمع على الحد الاصغر الذي هو موضوع النتيجة عرفنا طبعا بالنسبة للأخوة يعني اللي عم بيجو. ايش الموضوع وايش المحمول الموضوع اللي هو المبتدى عند النحويين نعم المحمول الذي هو الخبر كالعالم متغير العالم متغير فالعالم موضوع ومتغير محمول نعم هذه المقدمة الصغرى في المثال المتقدم وبالكبرى يعني المراد بالمقدمة الكبرى المجتملة على الحد الاكبر الذي هو محمول النتيجة محمول النتيجة ككل متغير حادث ك كاف التشبيه ك... يعني مثال كل متغير حادث ك كل متغير حادث نعم هذه مقدمه ايش الكبرى لماذا لانها اشتملت على المحمول الذي هو حادث والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حدا أوسط المتكرر ما هو؟ قال وهو الذي يحدث عند أخذ النتيجة يحذف الحد الأوسط الذي تكرر بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى كالمتغير فيما تقدم فقول المصنف وأصغره إلى آخرين نعم واصغر فذاك ذو اندراجي يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات البيت شو قال وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى انه هذا يعني كان بيكفي عن قوله واصغر فذاك ذو اندراجي البيت الاول بيكفي عن الثاني وانت يا شيخنا صاحب السلام عم تقول انك انت جايب يعني مختصر سلم بسيط يعني سلم ليصعد عليه المبتدئ الى علم المنطق كان دمش الحال بدل هذا الكلام يستغنى عنه طالما يعني هذه وردت كثيرا بعضهم بعض كان يقول له انت تقول انا اتيت بمختصر اي نعم هذه الكلمة كان يستغنى عنها في غيرها بدل عليها بعد البحث والتنقيب نعم ثم قال فصلا في الاشكال في اشكال اذا هنا ما اشهر الكلام سيد ان شو دليل الدليل شو دليل النتيجة لقتل عبدالقبيل لا الكلام كله دليل القياس كله الدليل نعم انت الان تبحث مع انسان في موضوع تريد ان تأتي بدليل تقول له اخي الكريم مرجع الاحكام الشرعية الكتاب والسنة فالكتاب هو محمد عند الله تعالى سيّة الله تعالى يقول كذا فيلزم عن ذلك أن الصلاة مثلا فرض فالكلام كل الذي أتيت به ماذا يعتبر دليلا نعم قال الشكل عند هؤلاء الناس مين يعني الناس المناطق يطلق عن قضيتي قياسي عن قضيتي قياسي يعني تعبيرا عن قضيتين في القياس من غير ان تعتبر الاسوار اذ ذاك بالضرب له يشار الضرب يعني النوع يعني كل شكل له انواع كل شكل له ضروب له انواع ف التعبير عن قضيتين في القياس يقال لها ايش؟ شكل ولا ي... من غير ان ينظر الى الاسوار عرفنا الاسوار يعني كل او بعض نعم فهذه يقال لها اضرب يقال لها اضرب وللمقدمات اشكال فقط اربعه بحسب الحد الوسط بالنظر الى الحد الوسط هل هو موضوع او هو محمول؟ يكون ايش يسمى هذا الشكل الشكل الاول الشكل الثاني الى حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل اول ويترى حين يكون الحد الوسط حين يكون الحد ايش الوسط محمولا بالصغرى محمول بالصغرى موضوع بالكبرى مثل العالم متغير وكل متغير حادث فالحد الوسط ما هو متغير جاء محمولا في الصغرى العالم متغير موضوعا بالكبرى وكل متغير حادث هذا بيسموه الشكل الاول وهو اكمل الاشكال عندهم، نعم ويدرى يدعى بشكل اول ويدرى يعلن يعني تتم للبيت وحمله في الكل ثانيا عرف اذا كان محمولا في الاول في الصغرى ومحمولا في الكبرى الشكال الثاني ووضعه في الكل يعني هو موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى ثالثا ألف ورابع الاشكال عكس الاول يعني بكون ايش؟ موضوع في الصغرى محمول في الكبرى وهي على الترتيب في التكمل يعني اول الاشكال اكملها ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام ففاسد النظام اما الاول بده يرجع يذكر شروطها اقول لفظ فصل ساقط في بعض النسخ يعني قال رأسا في الاشكال او الاشكال من غير ما يقول كلمة فصل والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء هيئة الشيء يقول شكلها مستطيل شكلها مستدير هيئة الشيء ومعناه عند المناطق هيئة قضيتي قياس هيئة قضيتي قياس يعني من حيث وجود الموضوع وجود المحذوف المحك... فعن في كلام المصنف بمعنى على قال يطلق عن قضيتي قياس يعني ايش على قضيتي قياس وهناك مضاف محذوف في كلام محذوف اي يطلق على هيئه قضيتي قياس بالشكل يطلق نعم